بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتدى به وامبع تكلمنا في ذلك السابق عن بعض أحداث السنة الثالثة من الهجرة وكنا قد بدأنا بقتل كعب بن الأشرف هذا الشقي الذي كان يسيء إلى المسلمين وكان يحرد على قتالهم وبعد هذه الحادثة حدثت غزوة غطفان وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني ثعلبة وبني محالب من غطفان تجمع بني ثعلبة غطفان قبيلة كبيرة لها بطون اجتمع من بينها بني ثعلبة وذنوا محارب من غطفا تجمعوا برئاسة رئيس منهم اسمه دعثور اجتمعوا وهم يريدون الهجوم على المدينة يريدون الغالة على المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغل أيديهم أراد النبي أن يمسك على أيديهم لكي لا يفعلوا هذا يغل يعني يربطوا يقيدوا أراد النبي أن يقيد أيديهم كي لا يتمكنوا من هذا الاعتداء وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ولكنه كان منتبه لما حوله كان له رجاله الذين يأتونه بالمعلومات ويخبرونه عن تحركات العدو فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقيدهم من هذا الفعل لكي لا يهاجم المدينة لكي لا يتمكنوا من هذا الاعتداء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من المدينة في 450 رجلا لاثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول العرب عادة كانت تعد بالليالي تعد بالليلة لا تعد باليوم عادة فدائما تجد الكتاب هنا يذكر خرج النبي لثلاث ليال مضت من شهر كذا لثلاث بقينا هنا لاثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول هي ثلاثة أيام ايضا ولكن الليل في الأصل سابق للنهار الليل اولا وفي الحديث أن الله خلق خلقه في ظلمة في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى فالليل في الأصل الأصل أن الله خلق الليل قبل النهار وإن كان في الحياة الليل والنهار يتعاقبان العرب عادة كانت تعد بالليالي كانت تعد بالليالي وبعد اثنتين عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول خلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان، خلفه يعني تركه خلفه ليكون أميرا على المدينة بعده. فلما سمع العدو لما سمع عدو وقومه من بني ثعلبة وبني محال لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بسيله إليهم هربوا إلى رؤوس الجبال ولم يزل المسلمون سائلين ظل المسلمون مستمرين يمشون حتى وصلوا إلى ماء يسمى ماء ذي أمر وصلوا إلى ماء إلى موضع ماء اسمه, اسمه ذي أمر اسمه ماء ذي أمر فعسكروا به عسكروا بهذا المكان أقام الجيش هنا عند هذا الماء وانتظر من؟ نعم؟ من؟ هم يذهبون لقتال هؤلاء بني ثعلبة وبني محالب لما وصلوا هرب بني ثعلبة وبني محالب إلى الجبال والمسلمون ظلوا يتقدمون حتى وصلوا إلى ماء اسمه ماء ذي أمال فوقف الجيش عنده وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم في, هذه في هذا اليوم نزع ثوبه يجففه من مطر بلله. حدث أنه في هذا اليوم نزل مطر فتبللت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم هم ينتظرون العدو والعدو هرب فنزل مطر فبلل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه خلع ثوبه وضعه يعني على شجرة فهمنا يجففه وارتاح النبي تحت الشجرة نام النبي تحت شجرة يستريح فهمنا انظر إلى جيش فيه أمير والأمير ليس مع الجيش هو في جانب ينام تحت شجرة لا ينام في خيمة خاصة ولا يجتمع حوله الحراسة ولا فهمنا هذا جيش المسلمين وأميرهم النبي صلى الله عليه وسلم ينزع ثوبه ويستريح تحت شجرة والمسلمون متفجكون المسلمون أيضا هم 450 رجلا بعضهم يجلس هنا بعضهم ينام هنا بعضهم يستريح هنا هم في الصحراء والمكان واسع والعدد كبير والجو قد يكون حارا أو قد تكون الشمس شديدة فكل جماعة تبحث عن مكان فيه ظل أو فيه كذا يستريحون تحتهم وبينما الامر كذلك إذا أقبل هذا الرجل دعثوره رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وهو وحده فأقبل اليه بسيفه حتى وقف على رأسه يعني جاء بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فهمنا حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام على رأسه والنبي نائم وهذا دعثور واقف يمسك سيفه فهمنا؟ قال فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ودعثول يقول له من يمنعك مني يا محمد آه من يحفظك الآن أنا الآن أمسك السيف وأنت أمامي ليس معك سلاح فمن يحفظك مني من يمنعك مني يا محمد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء الله, الله يمنعني منك فأدركت الرجل هيبة فأصاب الرجل خوف في قلبه أصابته هيبة الهيبة هذا خوف وتعظيم في القلب أدركته هيبة ولعب أسقط السيف من يده فوقع من يده السيف من شدة خوفه سقط السيف من يده فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من يمنعك مني الآن من يمنعك أنت أنا قد منعني الله. فمن يمنعك فقال الرجل لا احد انا اعرف انه لا احد يمنعني منك فهمنا؟ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان يعني الامر كذلك فذهب طيب لن اقتلك كان يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم قاتلا هو يأتي يحمل السيف ويستعد لقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما سقط السيف منه تناوله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني فقال الرجل لا أحد فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عنك اذهب فأسلم دعثون فأسلم الرجل ورجع إلى قومه يدعوهم للإسلام وحول الله قلبه من عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم حوله من العداوة إلى داعية يدعو إلى دين الله تعالى حين يدعو نعم حينيشة نعم أسلم فرجع إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد، وهو الذي كان يجمع الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم هو أميرهم وهو الذي جمعهم للقتال، فإذا به يتحول إلى ماذا؟ إلى أمير يدعو الناس إلى التوحيد. قال هذا دعا قومه للإسلام وحول الله قلبه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع الناس لحربه إلى محبته وجمع الناس له تحول قلبه من عداوة وجمع الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم تحول إلى الى محبة وإلى ماذا؟ نعم جمع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هذا فضل الله انظر إلى كثير من المشركين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحتى في المدينة والنبي يدعوهم ليلا ونهارا ولم يؤمنوا أبو جهل لم يؤمن أبو طالب لم يؤمن أبو لاهب لم يؤمن كثير لم يؤمنوا وهذا بموقف بسيط آمن فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وهذا ما ينتجه حسن المعاملة والبعد عن الفضاضة والغضب. هذا نتيجة للمعاملة الحسنة الطيبة وهذا نتيجة للابتعاد عن الغضب والشدة. فهمنا؟ إذا ذهبت إلى شخص يقع في معصية وقلت وقلت مثلاً يا فلان أنت مشرك. أسلم يا عدو الله لعنك الله ولعن ستكون كلب جهنم ستكون إذا سمع منك هذا ماذا ماذا تظنه ماذا تظنه يفعل طيب واذا تقدمت إليه مبتسما وقلت إنني أحب لك الخير وإن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها وإني أرجو أن تكون من أهل الجنة فوجهك وجه طيب يدل على الخير وإن الله قد أمرنا بكذا فاتبع ذلك يكون خيرا لك شيئا من الهدوء شيئا من اللين شيئا من الرحمة فإن هذا ينفع الله تعالى به ما لا يكون في الشدة قال الله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم من حولك الإخوة الذين يذهبون إلى الدعوة ويشتدون في الدعوة وهذا الرجل دعوته مرتين وثلاثا ولم يقبل فلابد من كذا نقول له إن الله قد أعطاك الأجر على الدعوتين ولو دعوته ثالثة فلك الأجر وليس عليك القبول القبول هذا شيء من الله أنت عليك أن تدعو والملائكة تكتب لك هذا والله تعالى يأجلك على الدعوة فإن آمنا إن اهتدى كما أردت فالحمد لله هذا هو المطلوب وإن لم يهتدي فلست مسؤولا عن عدم الهداية ألت مسؤول عن البلاغ وقد بلغت فبلغ ثانية وثالثة وأترك القبول والهداية لله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا لو كنت شديدا غليظ القلب قلبك قوي قلبك ثقيل ليس فيه رحمة لم فضوا من حولك لتفجق الناس من حولك ولم يجتمعوا الغذة والفضادة توجب أو توجث التفجر لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم اعفوا عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم إذا أخطأ أحد فاستغفر له الله وضع الله له ان يهديه وان يغفر له وشاولهم في الامر شاولهم في الامر اذا كانت مساله مهمه فاجمع اصحابك وشاولهم واعطهم يعني اهتماما وابلغهم بالمسؤوليه فهذا امر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حدثت غزوه بحران وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن جمعا من بني سليم يريدون الغارة على المدينة بعد ذلك بعد هذه الغزوة وكانت هذه الغزوة غزوة غطفان ماذا كنا 12 عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول فمر بعد شهر ربيع الثاني ثم شهر جمادة الأولى في شهر جمادة سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني سليم يريدون الغالة على المدينة فصار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثمائة من أصحابه لست يعني ست ليال خلونا من جمادة الأولى فهمنا؟ لست نحن قلنا إنهم يعدون بالليالي لست خلونا، ولهذا لم يكن لستة بالتاء لأن الستة بالتاي للمذكر ستة أيام وستة ليال فهو استخدم هنا بدون التاء دلالة على الليالي من شهر جمادى الأولى وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتون ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بحران هذا المكان الذي كانت بنو سليم تجتمع فيه لما وصل النبي هذا المكان تفرقوا فلم يلق النبي صلى الله عليه وسلم منهم كيدا لم يلق كيدا لم يلقى شيئا منهم هربوا وتفرقوا فرجع المسلمون علمت قريش أن طريقها إلى الشام يمر بالمدينة فإن أصبح الطريقا غير مأمونة، وقد جاء تجارتها التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها في بدر، تجارتها في صفين، من هذه من هذه الطريق وتعرضت للأخذ، لم تأخذ ولكن يعني كانت قليبة من ذلك، فعلمت قريش أنها لن تستطيع أن تسلك هذه الطريق العادية من مكة إلى الشام بعد ذلك. ففكرت في فكرة جديدة وهي أن تسلك بتجارتها طريق العراق تذهب من مكة إلى العراق ثم من العراق إلى الشام هذه طريق جديدة وتكون بعيدة عن طريق ماذا؟ طريق المدينة لما تيقن الكوليش أن طريق الشام من جهة المدينة أغلق في وجه تجارتهم طريق الشام مغلقه ولا يمكنهم الصبر عنها لا يمكنهم الصبر عن ماذا؟ عن, عن هذه التجارة لأن أهل مكة في العموم لا يزرعون ليست عندهم زراعة هم يعتمدون على التجارة تجارة يشترونها من الشام يبيعونها في مكة ويربحون ويأخذون من مكة أشياء ينزلون بها إلى اليمن يبيعونها في اليمن ويربحون ثم يشترون من اليمن ويعودون بها إلى مكة يبيعون ويربحون ثم يأخذون من مكة ويذهبون إلى الشام فحياتهم تجارية فلما كان الأمر كذلك وهم يعلمون أنهم لا حياة لهم بدون ذلك لا يمكنهم الصبر عنها لأن بها حياتهم أرسلوا عيرا إلى الشام من طريق العراق كنا العيل هي الإبل التي تحمل التجارة. أرسلوها من طريق العراق وكان فيها جمع من قريش. في هذه العير جماعة من قريش. منهم أبو سفيان ابن حرب وصفوان بن اميه وحواءة ابن عبد العزة. فجاءت أخبارهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون من هذه الطريق. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في مئة راكب أرسل زيدا ومعه مئة راكب من المسلمين يترقبونهم يراقبون وينتظرون هذه التجارة وكان ذلك في جمادة الآخرة فسارت السرية حتى لقيت العير على ماء اسمه القردة بناحية نجد وجدوهم وعند ذلك أخذ المسلمون هذه العين وما فيها واستطاع المشركون أن يهربوا بأنفسهم تركوا تجارتهم وهربوا ثم ورجعت هذه التجارة إلى المسلمين وقد خمس النبي صلى الله عليه وسلم هذه التجارة حينما وصلت له خمسها يعني قسمها, أربعة قسمها خمسة أخماس خمص لله تعالى ورسوله وأربعة أخماس للجيش ولما أصاب كريشا ما أصابها ببدل وأغلقت في وجوههم طرق التجارة أغلقت طرق التجارة التي هي إلى جهة الشمال إلى جهة الشام أو العراق لما حدث ذلك وأغلقت طرق التجارة اجتمع من بقي من أشرافهم إلى أبي سفيان. رئيس تلك العين التي جلبت عليهم المصائب اجتمعوا مع ابي سفيان وكانت موقوفة بدال الندوة ولم تكن سلمت لأصحابها بعد طيب لما رجعت كريش إلى مكة و بدأت تفكر فيما يحدث قد أغلق عليها طريق التجارة وكانت التجارة التي كانت سببا في غزوة بدل ما زالت موجودة هذه التجارة لما رجعت من بدل فإن وضعوها في دار الندوة ولم يقسموها لم يعطوا كل صاحب مال ماله. وضعوا هذه التجارة هناك التي كانت سببا في غزوة بدل التي كان يرأسها أبو سفيان. لم تكن هذه التجارة سلمت لاصحابها كانت باقية ما زالت باقية فقالوا تكلموا فيما بينهم وقالوا إن محمدا قد وطرنا وطرنا يعني قتل كبارنا قتل الكبار منا وقتل خيارنا وإنا رضينا رضينا أن نترك ربح أموالنا فيها استعدادا لحرب محمد واصحابه إن محمدا قد قتل اباءنا وقتل سادتنا ونحن قد رضينا من هذه التجارة ان نأخذ أصول أموالنا يعني نأخذ الأصول فقط وكل ما زاد من الربح نتركه لقتال محمد صلى الله عليه وسلم استعدادا لحرب محمد وأصحابه وقد رضي بذلك كل من كان له فيها نصيب كل من له فيها نصيب من له جزء من هذه التجارة قبل ذلك وكان ربحها ربح هذه التجارة نحو من خمسين ألف دينار تقريبا خمسين ألف دينار في ذلك الوقت فجمعوا لذلك الرجال بدأوا يجمعون الرجال فاجتمع من كريش ثلاثة ألاف رجل ومعهم الأحابيش هم في مكة من مشكلة. كانت مكة جميع مشركها والمؤمنون قليل فيها هم الذين لم يستطيعوا الهجرة يعني واحد هنا واحد هنا يخفي إيمانه أما العموم في مكة كانوا مشركين هذا الكلام كله قبل الفتح قبل فتح مكة يعني هي كبيرة جدا ماذا مدينة كبيرة جدا نعم مكة هي بيت الله الحرام بيت الله فيها وكان العرب يعرفون ذلك وكانوا يسافرون إليها يحجون كل سنة وهي قرية ولكن كبيرة خرج منها ثلاثة ألاف لكتال وثلاثة ألاف هؤلاء هؤلاء الكبار الذين يستطيعون الكتال اجتمع ثلاثة رجل ومعهم الأحابيش الأحابيش هم حلفاء لأهل مكة من بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة ومعهم أبو عاء أبو الراهب أبو عامر الراهب الأوصي انتبه اجتمع ثلاثة آلاف من من من, من, من, من, من من من أهل مكة من أهل مكة واجتمع معهم الأحبيش الأحبيش هم جماعات من العرب من بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة هذا هؤلاء الحبيش اجتمعوا لما جاء واحد منهم واحد منهم كان في مكة يوما من الأيام واستسقى ينطلب ماء فنادى مرأتا نادى على بيت طيب فاجرت مرأت كرشيّة طيب جاءته بالماء فاستحيى أن المرأة هي التي جاءت يعني أتته بالماء قال لما لم تبعثي لما لم ترسلي حفيدا من أحفادك لما لم أرسلت ولدا صغيرا من أبنائكم؟ قالت نخاف على أبنائنا لأنه كانت حجب بينهم وبين غير قريش فقال سيده فقال هذا الرجل كيف يكون عمال بيت الله الحرام في هذه الحالة؟ كيف يكونون خائفين قلقين على أولادهم؟ ثم رجع يدعو قومه إلى معاهدة وحلف. أننا ننصر كريشان على كل من عداه خلاف قومنا فقط إلا إذا كان العدو من قومنا فنحن لا نقف مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نقف مع كريش أمام قومنا وهؤلاء سموا بعد ذلك بالأحابيش هذا الفريق من الناس سمي بالأحابيش بعد ذلك فكريش اجتمعت وجمعت الأحابيش معها وهم حلفاؤهم من بني المصطلق وبني الهون ابن خزيمة. هم من المكة. نائم من حول مكة. وكان معهم أبو عامل الراهب والأوسي. أبو عامل الراهب من أهل المدينة. مصري. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هرب من المدينة. قال المصن. كان معهم أبو عامل الراهب والأوسي. وكان قد فارق المدينة كراهيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل كان قد فرق المدينة لأنه كره النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عدد ممن هم على شاكلته على شاكلته معه عدد ممن يشبهه من من جمعتهم كراهة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معهم جماعات من أعراب كنانه وتهامة وهكذا قال صفوان بن أمية لا بعزك الشاعر الذي لا ينسى القارئ أن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه في غزوة بدر وأطلقه من غير فداء وقال إنك شاعر إنك رجل شاعر فاعنا بلسانك فقال إني عاهدت محمدا ألا أعين عليه وأخاف إن وقعته في يده مجة ثانية ألا أنجو فلم يزل به صفوان بن عمية حتى أطاع وذهب يستنفر الناس لحرب المسلمين ودعا جبيج بن مطعم غلاما حبشيا له اسم وحشي وكان راميا قل ما يخطب فقال خرج مع الناس هذا مطعم بن عمية فإن أنت قتلت حمزة بعمي طعيمة فأنتحل إن حمزة في غزوة بدر قتل عمي واسمه طعيمة إن قتلته أمام عمي طعيمة فأنتحل ثم خرج الجيش ومعه القيان القيان النساء تغني والدفوف الدفوف يا ضرب الدفوف والمعازف والخمول واصطحب الأشراف منهم نساءهم كي لا ينهزموا والسادة الكبار السادة الكبار كانوا يأخذون نساءهم معهم لكي لا تحدث لهم هزيمة لأنه إذا انهزم فكر أنه سيفقد زوجه وبنته من خلفه فيجتهد إلى النهاية لا ولم يزالوا سائلين حتى نزلوا مقابل المدينة بمكان نسمه ذي الحليفة فهمنا؟ اجتمع أهل المدينة لقتال اجتمع أهل مكة تمجّدة ثانية لقتال النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> طيب ومع من اجتمع من أبو عامر الراجب هو من الاوس اجتمع ذهب وهو جلس معه فهمنا والنبي صلى الله عليه وسلم يوما ما قابله قابل أبا عامر وقال إنك إنك رجل شاعر فأعناه يعني فساعدنا فقال إني عهدت محمدا صلى الله عليه وسلم ألا أعين عليه وأخاف إن وقعت في يده مرة ثانية ألا أنجو هذا أبو عزة شاعر كان يسوب المسلمين وكان يتكلم في نسائهم فوقع في أسر المسلمين في غزوة بدر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي أولاد وعندي بنات وحالي كذا وحالي كذا فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا بشرط لا يقاتل مع المشركين أمامه مجلة ثانية وقبل أبو عزة هذا الشرط وذهب ثم بعد ذلك جاء معهم إلى غزوة أحد فهمنا وهو كان يقول لهم إنني قد أخذت العهد على محمد صلى الله عليه وسلم أنني أعطيته عهدا على أنني لا أقاتله فما زال صفوان بن ميه يتكلم معه ويوسوس له حتى قابله فهمنا ثم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعث به اليه عمه العباس بن عبد المطلب الذي لم يخرج مع المشركين في هذه الحرب وصل كتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العباس فإن ان قريشا تستعد للقتال فانتبه قال أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان قد بلغه الخبر من كتاب بعت به إليه عمه العباس بن عبد المطلب الذي لم يخرج من المشركين في هذه الحرب يعني هو كان مشركا أيضا في هذا الكتاب ولم يخرج معهم وهو كان مشركا، لم يخرج معهم محتجا بما أصابه يوم بدر. إذا سألوه قال أنا وقعت في الأسل يوم بدر، ودفعت الفدية دفعت غرامة فلم يكن يقبل الذهاب محتجا يعني واخذا حجه ودليلا ماذا ما حدث له في بدر ما اصابه ولما وصلت الاخبار باقارب المشركين المشركين جمع النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم بدر واخبره الخبر لما اقترب المشركون من المسلمين جمع النبي اهل بدر أولئهم الذين قاتلوا معه أول قتال وشاورهم وناقشهم وسألهم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فجمع أصحابه الذين كانوا معه يوم بدل وأخبرهم الخبر وقال لهم إن رأيتم أن بيوعطهم الاختيار إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة طيب وقال أن تقيموا بالمدينة دي وتدعوهم حيث نزلوا فإنهم أقاموا أقاموا بشجع وإنهم دخلوا علينا قاتنهم ما رأيكم يا يا أيها المسلمون ما رأيكم أن تنقل كل وما هي فإن هم ظلوا مقيمين في مكانهم الذي ينتظرون فيه فهذا خسارة عليهم كل يوم يأكلون كل يوم يعيشون حياة صعبة فإن أرادوا قتالنا فإنهم سيدخلون المدينة وعند ذلك نقاتلهم في الطرقات وفي الشوالع هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم يعني تتركونهم حيث حيث أرادوا حيث شاءوا تتركونهم في مكان الذي هم فيه حيث أقاموا فإن أقاموا هناك أقاموا بشكل يعني إذا أقاموا هناك لن يكونوا سعداء وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرأي ماذا؟ كان مع هذا الرأي كثير من من الكبار كان مع رأيه شيوخ المهاجرين والأنصار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال رأى ذلك عبد الله بن ابي جيد رأى ذلك أيضا عبد الله بن ابي هذا رأس المنافقين أما الأحداث وخصوصا من لم يشهد بدرم الأحداث هم صغار السن الشباب خاصة من لم يشهد بدرم فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الكبار الذين شهدوا بدرا قالوا لا نخرج نحن ننتظر ونقاتلهم كما قلت يا رسول الله أما الأحداث صغار السن وخصوصا الذين لم يشهدوا بدرا منهم فأشاروا على النبي بالخروج أشاره على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بل نخرج إليهم نحن الذين نذهب ونحن الذين نقاتل وكان مع رأيهم حمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلب وما زال هذا الفريق الثاني يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويبحه عليه ويؤكده حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم قال وما زال هؤلاء بالرسول حتى تبع رأيهم لأنهم الأثرون عددا وهم الأقويون جلداً هم الأثرون قوة فصلى الجمعة بالناسي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في قال في يومها في هذا اليوم لعشر خلون من شوال وحثهم النبي حثهم وشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطة على حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضهم على الثبات وقال لهم لكم النصر ما صبرتم يعني ينصلكم الله إذا كنتم صابرين لكم النصر ما صبرتم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرته دخل غرفته الذي يسكنها ولابس عدته لابس ملابس الحرب فظاهر بين ضغعين فلبس النبي دلعين متتاليين الدرع من الحديد ما يلبس على الجسم فهمنا ليحفظه من الضربات لبس النبي درعا ثم فوقه درع ثانيا لبس الدرعين في هذا اليوم فظهر بين درعين يعني جعل واحدا على ظهر واحد ثم قال وتقلد السيف حمل سيفه وألقى الطلس ولاعى ظهره التلص هذه ما توضع في اليد، فِيمَن يضعه في يد اليسرى فإذا قاتل وإذا أراد العدو ضربه هو يتقى بها الضربات. مم. هذه تلص، علق تلصه على ظهره. صلى الله عليه وسلم. قال القد الثلث وراء ظهري ولما رأى ذوي من الأنصار أن الأحداث استكره الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج لاموهم لما رأى الأنصار أن النبي خرج وهو يعني لا يريد وأن هؤلاء الشباب هم الذين حمسوه وشجحوه لما رأى الكبار هذا استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الذين استكرهوا يعني أتره النبي تكلموا تكلموا حتى قبل منه لما رأوا ذلك لاموهم وقالوا رد الأمر لرسول الله فما أمرنا اعتمرنا لامهم الكبار وقال كيف تتكلمون هكذا اترك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو يفعل ما يشاء فهو, فهو سبحانه فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فيا أيها القوم لما خالفتمه هكذا قالوا فعند ذلك قالوا يا رسول الله نتبع رأيك يعني نحن موافقون يا رسول الله على رأيك نبقى في المدينة حتى يأتي الآخرون ويقاتلوننا هنا فالجال يقاتلون الناس في الشوارع والنساء من فوق البيوت والأطفال يرمونهم بالحجارة يكون في هذا قوة يكون فيه قوة للمسلمين بعض الشباب قالوا للنبي لا بل نريد أن نخرج ونقاتل فهمنا وبعد كلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الشباب ودخل النبي غرفته ولبس دلعه ثم لبس دلع ثانيا ولبس ثياب الحر ثم خرج فقال ناس لحمزة رضي الله عنه لعل النبي غضب من قولنا لعله فعل هذا بسببنا فذهب إليه له يعني آسفون نحن لا نريد أن انظر ما تحبه وأنتم ونحن معك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين اعدائه لا يمكن لنبي لا يمكن لنبي الله سبحانه وتعالى لا يمكن لنبي لبس ملابس الحرب أن يخلعها لأي سبب بعد ذلك حتى يقضي الله الحكم بينه وبين عدوه ثم لبس النبي سلاحه ثم عقد الألوية فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير اللواء هو راية جمع جيشا أعطى لواء, من لواء المهاجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرجي للحباب بن المنذر ولواء الأوسي وسيد ابن الحضير رضي الله عنهم جميعا ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بألف رجل خرج ولم يكن معه ثلاثة ألاف كما كان مع غيل من المشركين كان معه ألف فلما وصلوا رأس الثانية الثانية في المكان المرتفع فهمنا ليس جبلا أقل من الجبل لما وصلوا رأس الثنية نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتيبة كبيرة. فهمنا؟ وصلوا إلى مكان ملتف رأى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كبيرة. فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود. هؤلاء أصدقاء من أصدقاء عبد الله بن أبي. من اليهود، من اليهود، من بني النضير لأن بني قينقاع أخرجوا والخزرج كانوا يعاهدون أو يحالفون النضيع وبني قينقاع. ذهب بني قينقاع قالوا هؤلاء حلفاؤهم أصدقاءهم من من اليهود جاءوا يساعدوننا في هذه في هذه الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نستعين بكافر على مشرك هؤلاء مشركون هؤلاء مشركون لا نستعين به عليه وأمر النبي بردهم لأنه لأنه لا يأمن جانبهم أمر النبي أن يردهم لأنه ليس مطمئنا من جهتهم هؤلاء يهود ولا يدري ماذا يفعلون في وقت القتال لأنه لا يأمن جانبهم من حيث إن لهم اليد الطوله هم لهم إن لهم اليد طول لهم يد طويلة في الخيانة هم متخصصون في هذا ليست أول مجرى فلهم يد طويلة في الخيانة فلم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <آياته ما> هذا زائد <تصفيق> نعم حلاه الله تقول الله كفاية الله الآية, الآيات التي تدل على عدم الاستعانة بالمشركين وعدم توليهم كثيرة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك قال نحن نقاتل قوم مشركين وناخذ معنا قوم مشركين فما الفائدة ما فائدة الاستعانة بالمشرك على المشرك فإن هذا شيء من جهة هذا يعطي بالمشركين الأولين ماذا قوة ومنزلة نحن فعلنا نحن ساعدنا والأمر ليس كذلك زيد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطمئنا لهم فهم يحسدون المسلمين عموما فربما خرجوا معهم إلى القتال واساوا اليهم بعد ذلك مجيب. ثم استعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش فرد من استصغر بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستعرض الجيش يعني يضحصهم وينظر فيه يمشي بين الصفوف وينظر النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش هم. يرتب النبي الصفوف زي هذا هم نعم وصلوا إلى أرض المعركة ولكن لم تبدأ والمشركون وصلوا النبي يرتب جيشه صلى الله عليه وسلم ويقول هؤلاء يقفون هنا هؤلاء هنا هذا صغير يعني يرجع هذا كبير يتقدم يرتب النبي صلى الله عليه وسلم امره تمام طيب نقف قليلا ان شاء الله تعالى عند هذا والنا النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيش المسلمين بدأ النبي ينظر إلى جيشه ينظر إلى رجاله ويرتبه وينظر النبي صلى الله عليه وسلم من رآه صغيرا لأن بعض الشباب في عمر 12 وفي عمر 13 يذهبون مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكتاب فكان النبي ينظر في الجيش فمن استصغره من ظنه صغيرا رده فرد النبي صلى الله عليه وسلم من استصغر رد النبي صلى الله عليه وسلم من كان صغيرا ثم كان في من رده النبي صلى الله عليه وسلم رافع ابن خديج رضي الله عنه شاب صغير رده النبي قال أنت صغير يا رافع فعد ارجع. ورده النبي صلى الله عليه وسلم وسمرت بن جندب ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا بعد ذلك لما قيل له انه رامي يعني رد النبي رافعا ورد سمره ابن جندو وكان صغيرين فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انه رافعا رامي هو يرمي جيدا هو صغير السن ولكنه يستطيع رمي بالسياره جيدا فقبله النبي صلى الله عليه وسلم لكونه راميا فبكى سمره طيب وقال قال هنا اه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يعني قبله لما قيل له إنه رافع فبكى ثمره وقال لزوج أمه ذهب ثمرته إلى زوج أمه يقول له أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافعا وردني مع أني أسرع أنا أفوز على رافع أستطيع أن أفوز عليه في المصارع والنبي قبله ولم يقبلني فهمنا؟ فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر فأمرهما بالمصارعة وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء برافع وجاء بسمره وقال له تصارع قال لهما تصارع فكان الغالب سمره فاستطاع سمره أن, أن يصلع رافع رضي الله عنهما فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فقبل النبي سمرة أيضا ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم محله ليلة السبت، يعني بات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ليلة السبت. واستعمل النبي على حرس الجيش محمد بن مسلمة، واستعمل على حرسه الخاص ذقان بن عبد قيس. محمد بن مسلمة حارس على الجيش مع رجاله يحرسون كل الجيش. من محمد بن مسلمة الذي ذكر ذكرنا اسمه في قتل, أبي في, في قتل كعب بن الأشرف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة على حراسة الجيش وعلى حرسه الخاص كان ذكوانه ابن عبد القيس وفي الصحر في الصحر في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر صار الجيش حتى إذا كان بالشوط صار جيش المسلمين وتقدم حتى وصل إلى مكان اسمه الشوط وهو بستان بين أحد وبين المدينة بستان بين ماذا؟ بين أحد جبل أحد وبين المدينة وجبل أحد على أطراف المدينة خارج المدينة فلما وصلوا إلى الشوط إذا بعبد الله بن أبي يرجع ومعه ثلث الجيش جيش النبي صلى الله عليه وسلم ألف رجع عبد الله بن أبي المنافق بكام بثلاثمائة تقريبا من قومه دعاهم للرجوع ورجعوا فهمنا وقال ما سبب رجوعه قال سبب رجوعي أنني كنت مع الذين يقولون بالقتال داخل المدينة كنت موافقا على القتال داخل المدينة ومحمد صلى الله عليه وسلم ترك رأيي رأي الكبار رأي كبار القوم وأطاع الصغار وال والأحداث والأطفال فليتحمل مسؤولية ذلك ولن أخرج معه إلى هذا القتال يعني هو خرج مع المسلمين أولا ثم هذا مما يضعف القلوب الكلوب أن يعود بثلث الجيش يعني رجع ومعه من المنافقين ثلاثمائة تقريبا رجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه وقال عصاني يعني محمد صلى الله عليه وسلم عصاني لم يطعني وأطاع الولدان أطاع الأطفال الصغار الأولاد لأن الشباب الذين لم يشهدوا بدرا هم الذين كانوا متحمسين للقتال وهم الذين اصروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لقتال المشركين فقال عبد الله بن ابي عصاني وأطاع الولدان فعلام نقتل أنفسنا لماذا نقتل أنفسنا فرجع فتبعه عبد الله بن عمرو والد جابر عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله ذهب خلفهم يناديهم يا قوم اذكركم الله تبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر بن عبد الله اتبع هؤلاء ذهب خلفهم يناديهم وقال يا قوم اذكركم الله ألا تخذل قومكم ونبيكم لا تتركوا الجيش في هذا الوقت أنتم تخذلونهم يعني في وقت الحاجة تتركونهم لا تتركوا قومكم ولا تتركوا جيشكم في هذا الوقت فهمنا فقالوا له إن القتال لن يكون أصلا نحن نظن أنه لن يحدث قتال ولو كنا نظن أن القتال يحدث لاتبعناكم يعني لم تكون هناك حاجة ستذهبون وتعودون ولن يكون هناك حرب قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم لو نعلم أن القتال موجود كنا نتبعكم ولكننا نظن أنه لن يكون قتال هكذا قالوا فقال لهم, فقال لهم عبد الله أبعدكم الله يعني إذا أردتم للتعاد اللهم أبعدهم فسيغني الله عنكم نبيكم إن الله سيغني نبيه عنه هذا الله سينصر نبيه وسيغنيه عن لما هذا المنافق ذلك بدأ الخلل يدخل بين صفوف المسلمين بدأ الجيش يهتد ثم الجيش خرج فخرجت قبيلتان أخريان بنو حارثة فهمنا من الأوس وبنو سلمة من الخزر جماعة من الأوس وجماعة من الخزر فكرتا أيضا في الخروج ليست الجماعتان من المنافقين ولكن لما حدث هذا ونقص الجيش وهذا النقص الكبير فهمنا فكرت هاتان الفئتان هتان الفرقتان بالخروج أيضا قال لما فعل ذلك عبد الله بن ابي همت يعني نوت فكرت نوت طائفه من المؤمنين ان تفشل يعني فكرت جماعتان من المسلمين في الفشل في الخساره في ان تفعل كما فعل عبد عبد الله بن ابي وهم بنو حارثه جماعه من الاوس وبنو سلمى جماعه من الخزرج ولكن بعدما فكرت الجماعتان في هذا وأرادت الخروج فعلا من الجيش ثبت الله قلوبهما فعصمهما الله تعالى من هذا لكي لا يكونوا مشبهين بالمنافقين وقدر الله تعالى أن تبقى هاتان الطائفتان مع المؤمنين وقد افترق المسلمون في القتين فيما يفعلون بالمنخذلين انقسم المسلمون إلى قسمين ماذا نفعل مع هؤلاء المنافقين الذين خزرو يعني رجعوا وتركونا فقال قوم نقاتلهم قوم يقولون هؤلاء المنافقون مرتدون لا من قتالهم وقال قوم نتركهم لا نتكلم فيه فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الاختلاف قال فما لكم في المنافقين فئتين ما لكم ما, ما, ما شأنكم ما بالكم لماذا انقسمتم قسمين في شأن المنافقين لماذا تفرقتم؟ فريق يقول هم يشهدون بالتوحيد فهم معنا ولكنهم رجعوا وفريق يقول بل هم منافقون فالخان الله وخان نبيه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لماذا انقسمتم قسمين في هؤلاء والله أركسهم بما كسبوا الله تعالى أخسرهم الله تعالى هو الذي أفشلهم>, <الللي> أفشلهم بسبب فعلهم هذا أتريدون أن تهدوا من أضل الله هل تريدون أن تهدوا فريقا قوما قد كتب الله عليهم الضلال ومن يضل الله فلن تجد له سبيل من أضله الله لن تجد له سبيل للهداية ثم صار الجيش حتى نزل الجيش الشعب من أحد صار الجيش تقدم حتى نزل الجيش شعب أحد وجعل ظهره للجبل ووجهه للمدينة أما المشركون فنزلوا ببطن الوادي من قبل يوحن وكان على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسره عكرمه بن ابي جهل وعلى المشاه صفوان بن اميه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوان بجانب خالد وجعل اخرين امام الباقين خالد يا هذا اللي هو كان لا كان مشركا <تصفيق> خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أين؟ إلى احد المدينة كما صورنا من قبل هي بين حلتين بين حرتين بين عجباين صحراويتين شديدتين. فإما المدينة هنا في الوسط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة إلى أين؟ إلى جبل هنا اسمه جبل احد فإما هذا الجبل أمام المدينة. وجاء المشركون الى هذا الجبل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عدد المشركين هم ثلاثة آلاف. وقف المشركون بعددهم هم كثيرون ثلاثة آلاف وقفوا في هذا الموضع في وادي احد النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجيش في الليل حتى أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختار المكان هو الذي يحدد مكان القتال ليس هم فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كلة العدم فوصل بحث النبي عن مكان طيب وهنا جبل صغير بحث النبي عن مكان وقف فيه بالمسلمين أرض جبلية هنا وهنا ووقف النبي والجيش هنا فجعل المسلمون ظهورهم جعل النبي ظهور المسلمين إلى الجبل ووقف في مكان ضيق لكي يحصل القتال لكي يأتي المشركون لا يقاتل كل هؤلاء في وقت واحد إلا ضيق لكي يكون عدد المشركين الذين يدخلون إلى القتال بحجم هذا المكان فيستطيع المسلمون صدهم طيب والمكان من الخلف من هنا مفتوح جعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا جبل الصغير جبل صغير جبل ثم يبجل علماء اسمه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل عبد الله بن عبد الله الذي ابو جبل الذي ذهب خلف المنافقين جعله النبي فوق الجبل ومعه خمسين رجلا وقال احمضه ظهورنا احمضه لنا لا نريد احد ان يدخل من هنا من الخلف انت مسؤول عن ظهر الجيش والمشركون تقدم وقف المشركون امام المسلمين عند ذلك تقدم ابو عامر الراهب الذي هو أصل من الأوس قلنا هو هو خرج مع المشركين هو من الأوس وكان نصرانيا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كره ان يكون مسلما فخرج من من المدينه وذهب إلى قريش فتقدم أبو عامل ينادي في قومه من الأوس يا فلان يا بني فلان هذا القتال نحن أهلكم ونحن ما جئنا لقتالكم اتبعونا فينا فسجبه المسلمون ورموه بالحجارة فرجع فاين واستفت الجيشان للقتال في هذا الموضع. أراد وقف خالد بن الوليد هنا على يمينه على يمين الجيش عندهم، وعُلمة وقف على الشمال، على شمال الجيش، ووقف صفوان الرومية في الوسط مع المشاه مع الذين يمشون. فهم؟ وجعل النبي الزبير بن العواد أمام خالد. جعل الزبيرا، النبي جعل الزبير بن العواد أمام فرقة خالد. أراد خالد بن الوليد أن يلتف حول جيش المسلمين وأن يدخل من الخلف. فهم؟ ولكن الروماتة وقفوا على الجبل، منعوه من التقدم هو معه الفرسان معه مئة فرس وأراد أن يتقدم ولكن المسلمين منعوه من التقدم من هذا الموضع قال استحضر النبي صلى الله عليه وسلم الرمال, أحضر الرمال وكانوا خمسين رجلا يرمون بالسهام يرأسهم عبد الله بن جبيل الأنصاري هذا عبد الله بن جبيل عفوا فوقفهم, فوقفهم خلف الجيش على ظهر الجبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تبرحوا هذا مكانكم أيها المسلمون يا أيها الرماس هذا مكانكم لا تتركوه لا تبرحوا مكانكم طيب؟ اذا رايتمونا ظهرنا اذا رايتمونا فزنا على عدونا وظهرنا عليه فلا تبرحوا قفوا في مكانكم اذا رايتمونا نفوز قفوا لا تبرحوا وان رايتموهم ظهروا فلا تبرحوا اذا رايتموهم هم الذين فازوا علينا هذا مكانكم لا تتركوه فهمنا ثم عدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف بدا يرتب صفوف المسلمين وخطب المسلمين وقف يخطب فيهم وكان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قال ألقى في قلبي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها طيب. ألقى في قلبي الروح الأمين جبرينه ألقى في قلبي أنه لن يموت إنسان قبل عمري يعني لن يموت شخص قبل الوقت الذي قدر الله له أن يموت فيه فابتقوا أن قال لن تموت نفس حتى تستوفي يعني تستكمل أقصى رزقها لن يموت إنسان حتى يأخذ رزقه كاملا لا يبقي منه شيئا لا ينقص منه شيئا وإن أبطأ عنها حس وإن تأخر رزق أحيانا ولكنه يأتي فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق اتقوا الله أجملوا اختصروا لا تتكلموا لا تطلبوا كثيرا أجملوا في طلب الرزق ولا يحملنكم استبطاؤه على أن تطلبوه بمعصية الله لا يشجعنكم استبطاء الرزق أنه لم يأتك رزق من الله لا يجعلك ذلك تسرق لا يجعلك ذلك تأخذ رشوة لا يجعلك ذلك تغش لا لا يحملنك استبطاء الرزق لا يشجعك استبطاء الرزق على أن تطلبه بمعصية الله ثم قال المؤمن من المؤمن كالرأس من الجسد المؤمن بالنسبة للمؤمن مثل الرأس والجسم هذا يكمل هذا وهذا يكمل هذا إذا اشتكى يعني إذا اشتكى جزء من الجسم تداعى له سائر جسده الإنسان يشعر بالصداع الجسم كله يتألم لا ينام يشعر بألم في موضع الجسم كله يستيقظ لأجله ثم ابتدى القتال بالمقارنة كالعادة نحن قلنا القتال كان يبدأ هكذا يخرج من جيش المسلمين جماعة ويخرج جماعة أمامه واحد أمام واحد أو اثنين أمام اثنين وهكذا فيتبارزون ثم بعد هذه المبارزة يبدأ الكتال ابتدأ الكتال بالمبارزة فخرج رجل من صفوف المشركين فبرز له الزبير خرج واحد من المشركين فخرج أمامه الزبير بن معوان فقتله الزباج قتل المشرك فهمنا؟ ثم حمل اللواء طلحة ابن ابي طلحة فهمنا؟ خرج واحد آخر من المشركين هو طلحة ابن ابي طلحة فخرج إليه علي ابن ابي طالب فقتله الثاني من المشركين فحمل اللواء أخوه عثمان فهمنا؟ عثمان ابن ابي طلحة فخرج إليه حمزة فقتله هذا الثالث من المشركين فحمله أخ لهما واسمه أبو سعيد طيب أبو سعيد تقدم يحمل عثمان هذا الذي كتله يحمله فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم رماه سعد بسهم من بعيد فقتله قضى عليه فتناوب اللواء بعده أربعة من أولاد طلحة بن أبي طلحة فجاء أربعة من أولاد طلحة واحد بعد واحد يدخل فيحمل اللواء بدلا من أبيه أو بدلا من الذي مات فيضرب فيقتل فيتقدم الثاني يحمل اللواء فيضرب فيقتل أربعة من اولاد طلحة بن أبي طلحة وكلهم يقتلون طيب يحملون اللواء يرفعون راية المشركين وخرج من صفوف المشركين عبد الرحمن بن أبي بكر يطلب البرازة يطلب المبارزة خرج عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الله ابن أبي بكر آمن، محمد ابن أبي بكر. أما عبد الرحمن في ذلك الوقت لم يكن مسلما فخرج عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان مشركا في ذلك الوقت. يطلب المبارزة، فأراد أبوه أن يبرز له، أراد أبو بكر أن يخرج له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متعني بنفسك يا أبو بكر، ابقَ معي، أنا أحب أن تكون معي. يا بابا ثم حملت خيانة المشركين على المسلمين ثلاثة مرات حصلت هنا ثم بدات هنا الخيالة الخياله هم الذين يركبون الخيل يهاجمون بداوا يهاجمون يريدون الدخول خلف جيش المسلمين حملت هذه الخياله هجمت ثلاثه مرات مره فيردها من عبد الله بن جغير ورجاله يردونها بالسهام فتعود ثم تنتظر فرصة وتهجم مرة ثانية فيردونها ثلاث مرات حملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات وفي كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون ينضحهم يعني يضربهم المسلمون بماذا بالنبل فعند ذلك يتقهقرون تقهفر إذا رجع بظهره فعنده تقدم إذا تقدم بالوجه وإذا رجع لا يلتفت هو يعود بظهره هذا الأسلوب في العودة نقوله تقهقر فكان المسلمون يضربونه فالمشركون لا يلتفتون لأنه لو التفت يضرب من الخلف فكانوا يتقهقرون يعني يعودون إلى الخلف ولما انتقت الصفوف لما, لما بدأ الحرب فعلا وانتقت الصفوف بين المسلمين والمشركين وحميت الحرب ابتدأ نساء المشركين يضربن بالدفوف بدأ نساء المشركين يضربن بالدفوف وكانت النساء مع الجيش أخذ هن أبو صفيان ليكن خلف الجيش يشجعن على الكتاب وكنا يضربن بالدفوف ويحرضن الجيش على الكتاب ابتدأت الحجب وابتدأ نساء المشركين يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار تقول الشعر وتضرب على الدف تنشد الأشعار تهييجا لعواطف الرجال تهييجا يعني تحريكا لقلوبهم وإثارة للحمية والغضب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع نشيد النساء كلما سمع النساء ينشدنا ويشجعنا على القتال كان النبي يدعو اللهم بك أحول لا حول إلا بك لا نتحول إلا بقدرتك وبك أصول أصول يعني أقاتل أضرب وفيك أقاتل أنا أقاتل في سبيلك حسبي الله ونعم الوكيل وفي هذه المعمعة معمعة يعني في هذه الفوضى في هذا الاختلاط الجيش مع الجيش والقتال شديد وبين هذا القتال وبين هذا الاختلاط قتل حمزة رضي الله عنه ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشهداء غاف له وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخف ثنايا بطنه بينما الأول كذلك إذ انتظر من إذ انتظر وحشيه حمزة رضي الله عنه وحشي قلنا كان عبدا وهو القصة بنفسه بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا فجاءه سيده ووعده بالحجية طيب إذا هو قتل حمزة لأن حمزة كان قد قتل عمه فهمنا فقال إذا أردت الحجية يا وحشي فإنني أعطيت حجيتك إذا قتلت حمزة فكان وحشيه رضي الله عنه أسلم وحشيه بعد ذلك كان وحشيه خلف الجيش يمشي مع النساء في الخلف هو عبد ما ذهب للقتال هو ذهب لحليته يعني كانت هذه رغبته حتى إن هند بنت زوجة زوج سفيان طيب وعدته بالهدايا إذا هو قتل حمزة لما جئت يا وحشي قال جئت لهذا السبب فقالت إن فعلت فلك ولك كذا وكذا وأعطته حليها أعطته ذهبها فتقدم وحشين في هذه المعركة ولم يقاتل بل نظر إلى صخرة كبيرة في مكان حجر كبير فاختفى خلفه وأنسك حربته وكان مشهورا بالرمي كان راميا أنسك حربته وانتظر حمزة رضي الله عنه وإذا حمزته يتقدم بين الصفوف ويضرب في المشركين يقتل فيهم ووحشي ينتظره وبينما حمزة رضي الله عنه يقاتل إذ ضرب مشركا فقتله وهو ينتفت كان وحشي منتظرا فضربه وحشي فدخلت الحربة من بطنه وخرجت من ظهره واختفى وحشي مرة أخرى خلف الحجر الذي كان عنده فالتفت حمزة رضي الله عنه إلى وحشي الذي ضربه ومشى خطوة أو خطوتين يقول وحشي لما رأيته يمشي تفرقت الدماء في جسدي لا أدري لماذا سافع يعني لما رأيته يمشي إليه خفت خوفا شديدا مشى حمزة خطوة أو اثنتين ثم وقع رضي الله عنه من هذه الضربة انتظر وحشي قليلا ثم ذهب إلى حمزة فأخذ حربته ورجع بها فرج من الجيش ورجع إلى موضع النساء مانتا ثانية وبقي هكذا حتى انتهت هذه المهركة هذا كان قتل حمزة رضي الله عنه بين هذه الضوضاء كتل حمزة رضي الله عنه لما علمت هند بنت رتبة بما حدث لحمزة ولأخرين من المسلمين سألت وحشيا أن يدلها عليه أين هو طيب فدلها على مكانه طيب فشقت بطنه وقطع أنفه وقطع أذنه وهكذا فعل المشركون بكثير من المسلمين كانت هند في هذه المعركه تأخذ اذان المسلمين وأنوفهم وتجعلها في خيط تضعها في رقبتها بدلا من الحلي التي أعطتها لوحشيه وكانت تقول هذا من اثار المسلمين فكان هذا في قصة قتل حمزة رضي الله عنه قال غافله وحشي وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخطئ ثنايا بطنه المكان الذي ينثني في البطن إذا جلس الإنسان قام. الحربة جاءت في مكانها في بطنه رضي الله عنه فقتله طيب وهذا ويأتينا بإذن الله تعالى أن وحشيا هو الذي قتل مسلمة الكذاب بعد ذلك بنفس الطريقة ذهب أيضا إلى المعرفة وانتظر حتى اقترب مسلمة فضربه نفس الضربة طيب يقول وحشيا أيضا في هذا يقول إنني ضربته هذه الضربة يعني في ضربه بالحربة قال وفي نفس الوقت الذي ضربته كان سيف أبي دجانة ينزل فوق رأس, رأس مسيلمة يعني أنا ضربته بالحربة وأبو دجانة في نفس الوقت يضرب رأسه قال فلا أدري أينا قتله يقول وحشي لا أعرف من قتله أنا أو أبو دجانة قال فإن أكن أنا قتلته إن كانت حربتي هي السابقة إن أكن أنا قتلته فأكون قد قتلت خير خلق الله خيرا المسلمين وقد قتل شر الكاتلين يعني فلعل الله يغفر هذه بهذه هذا في قصة وحشي رضي الله عنه هذا ما كان من قتل حمزة رضي الله عنه نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى أحداث هذه الغزوة في القوان القادم جزاكم الله خيرا سبحانك الله ومن اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته